لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إِلَّ بَتِ غُ أَوجههِ رَبّهِ الأعَلىى وَل سَفَ يَرُنْبُ بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانٍ رحيم وَالضّحَ وََّْلِ إذَا سَجَ مَا وَدعَكِ رَبّكَ وَمَا قلَ وَلآخِرَةُ خَيْرُ الَّكَ مِنْ الأُولام ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر